حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فتقدم يا خلي سناب والنور يتقدم فجر الارض على الباغين نارا مستعيره ام الدنيا زيرا وتقدم وتحدث حجب الخوف يا خلي الاسلام والنور تقدم فجر الارضى للباغي نارها السعير قم الدنيا ذئيرا وتقدم وتقدم فارس الميدان أنت اليوم فضرب وتاحم عنك الأخطار لا تخشر ردا مهما تجه فارس الميدان أنت اليوم فضرب وتاحم عنك الأخطار لا تخشر لا مهما تجه الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق صيون ووززالا خطيرة أنت مغروس ب الشوك الشوك عملاقا كبير شوكة في حلق سبيون ووززالا خطيرة اتراعي الخصم بآيات الجاهد واتقدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فاتقدم يا خلي الإسلام والنور يتقدم فجر الأرض على الباغين واسيروا الدنيا زيرا واتقدم وتقدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فاتقدم يا خلي الاسلام والنور تقدم فجر الارض وأملا الدنيا زيرا واتقدم أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فقد أحياء خلي الإسلام زندق أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فقد أحياء خلي الإسلام زندق وأذير تنهاش عباد وقد تطلب رأس الفقرع الاهوان واطلب يا جاه هذا الثغر وليابو تنهش العطاء تطلب هذا حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا خليل الإسلام والنور تقدم فجر الارض على الظالمين نار موسعير واملى الدنيا زيرا وتقدم وتقدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوفي تهدم فاتقدم يا خلي الإسلام والنور تقدم فج أرضى على الباغين ناروه السعيرا الدنيا زيرا وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم فارس الميدان أنت اليوم فاضرب قحب عالق الأخطار لا تخش ردا مهما تجهد فارس الميدان أنت اليوم فاضرب قحب عالق الأخطار لا تخش ردا مهما تجهد أنت مغروس جرد الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سهيون وجززالا خطيرة أنت مغبوس جرد الشوك عملاقا كبيرا شوكا في حلق سهيون وجززالا خطيرة. رعب قصمها في آيات الجادر واتقدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم حاجز الخوفي تهدم فتقدم يا خلي الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباقيين سائر همم لا الدنيا زيرا وتقدم وتتقدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم حاجز الخوف يتهدم فتقدم يا خلي الاسلام والنور يتقدم فجر الارقام الباغين غرا واسير همم لا الدنيا زيرا وتقدم وتتقدم وتتقدم وتتقدم وتتقدم <تصفيق>